Hizbü'l-İstiğfaraati Seyyidina's-Sultan El-Şeyh Abdülkadir Geylani Kattasallahu sirrah Bismillahirrahmanirrahim Allahümme in hasenati Ve seyyati min qadaike Allahümme ma ataita ala ma qadaita Hatta tamhu thalike bidalike Allahümme lelâ atauka lakuntu minel halikin ولولا قضارك لكنت من الفائزين اللهم فالمعاذرة إليك فيما سبق به علمك وجرى به قلمك وأنت أعز وأكرم وأجل وعظم من أن تطاع إلا بإذنك ومن أن تنصى إلا بعلمك أعطيتك بإذنك فالمنة لك وأصيتك علمك فالحجة لك اللهم إني أسألك بمجوري عجتك وانقطاعي عجتي أن على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وأن تغفر لي منفرة من عندك تقر بها عيني اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب اللهم إني أستغفرك من كل ذنب سبق في علمك استوجب به رد الدعاي وحرمان الرجابة وخيبة الطمع وانفصاخ الرجاي فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لي يا خير الغافرين اللهم إني استغفرك من كل ذنب سبق في علمك أني يفاعله بغ... التي قدرت بها كل شيء فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لي يا خير الغافلين اللهم إني استغفرك لكل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك فانبسضت إليه يدي بساعة فضلك واحتجابت عن الناس من زترك. واتكلت عند خوفي منك على مالك وبثقت من صطفتك بحلمك وعولت على كرمي وجهك وعفك فصل على محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لي خير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين